الجزء وهذا المعشد ما يقوم من الوعيد لأن من علم أن الله تعالى خبير بعمله فلا يتجاسر أبدا أن يخالف أمر الله عز وجل نأخي الفوائد ولا أسلة طيب <تصفيق> نعم لا ينزل اللغة في اللغة العربية في هذا كان فلاماً مغيافاً بإثبات كونه كريمة نضيفنا نعم نعم عواماً لا يستمع الأمر في قولي أن تعلمه لأن يكون نرصباً لها الحافظ والتحديث فلا تستمع الأمر مزيد محجوب اظن ان شيخ افتخار ما له شيء عندها اصحابي ولا اكل ولا يشرب ايش ما يطخ بسيريا بس بعض الناس طوران على يعني انا يقول إن كثير او قرش الاستام قال اتجهوا قالوا على هيشان حتى ابو محمد كان يصير في الحاره ما كان جميل محمد بن يس وقوم ايش راي اننا ان ان المفسدين ينقسم إلى قسمين مفسر بالنظر ومفسر بالآثار. المفسر بالآثار لا بد أن يقرأ الآثار مثل على رأس محمد الجليل رحمه الله والمفسر بالنظر يفسر عندما يطلع نظره هنا لكن يعني ما ما يجب يكون تفسيره باطلا نعم. هو ما سبق أنها مثل هذا أجمع، ها؟ أي ممكن ما بحاظه؟ سبق أن هذا، وقلنا إن الصحيح أنها لا تحتاج إلى إلى جواب. المسلم. ها هل هي مشكلة؟ ولو كان على أنفسنا هي مشكلة. أجاب مزوج متعلق محدوف. أما الجواب فقيل إن الجواب محدوث دل عليه ما قبله والتقرير ولو كان على انفسكم فاشهدوا ان فكون قومي وسنان لا تحتاج نعم وان وان نعم لا الصحيح انهم غير محذوف وأن الحكم يؤخذ من مثل هذا في قوله تعالى إلَّا لَيَنْتَصَبُ مِنْ قَبْلِ أَنْتَقِذُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ نعم فواد من هذا بسيط ذا نرد عليه بقوله تعالى في في آيات متعددة لأئه الناس وتخفيف بعض افراد العملاء لا لا لا يوجد التخفيف نعم خالد نعم نعم ولا في التراخيص نعم هذا صلح هذا صلح هذا يمنع التكرار لإثبات الحكم. لأن المسألة خطيرة أن نحن لا نتصور كيف يكون الأمر في طائفتين كبيرتين من ميناء اقتتل وبغا إقدام على الآخر أمر شديد فلا بد من التأكيد. <تصفيق> اللهم أكبر. الله أعلم. الله صلّى على محمد،, هذه محمد الله مرضه علي، دعوة سلام. صلاة الطاعنة محمد الوسيط هو الفضيلة وعظمه مقام محمود من ليوات. قل ما تقوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وشر الله ما معنى قوله ومن أحسن دينا من أسلم؟ هل الستم؟ أي لا أحسن أي لا أحسن يعني فعل استثام بمعنى النفي طيب لماذا يُعدل عن التعبيد النفي الذي هو الأصل إلى استثام أبلغ في إيش المعنى المعنى هنا معنى أي لا أحسن يعني أبلغ في النفي كأن نتكلم يتحدى المخاطب فيقول أرني ما هو أحسن نعم وعلى أي شيء نصب قوله دينا تميز لأحسن هل يمكن أن نأخذ من هذا القاعدة أن ما نصب بعد أحسن فهو تميز إذا كان مبينا له هذا أعرف بعده يحيى و يتفرق يعن الله كل من ساعته هل في هذه الجملة حث على التفرق أم ماذا اي نعم ان الله سبحانه تبينا انهما اذا تفرقا ان الله سبحانه يريد كلبا واتدبروا ذلك يعني اذا لكن هل هي للترغيب في التفرق أو للتسليه عند التفرق الناس اللي عن الأول نعم إذا صعوب الحرق يعني ماذا؟ مثلا إذا صعوب ما يبدأ قد يعني بين السواجين فتبرغ أحسن منه نعم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 هو ترغيب في التفرق لمن لم يمكن لمن لم تمكن العيشة بينهما يعني بين الزوجين إذا تعذرت العيشة في المعاشرة في الطيب فإنه حينئذ يعني منع إذا رعب كل منهما في التفرق فهذا فالأفضل يتفرق فالأفضل يتفرق على التفرق في حال هو عدم إمكانية المعاشرة في الطين <تصفيق> أن ان تكون معاشره يعني مثلا وجودهما مع بعض اما يعني يجئ الامر شديد نعم حين ان الديونه في التبر وهذا خلاف بين النصارى ما يسمى الخلاف الفاق ان معركه نهر الآية تحتمل هذا وهذا لأن حسب الحال إن كان قد ندم أو ندم أحدهما أو خاف من فصم العربين هما فيه قال إن الله سبحانه وتعالى قدر التفرق ولكنه يعذكما بأن يغني كل واحد وعنونكما من سعاد طيب وأما إذا كان الفرق خيرا فهو تغيبه في الفرق فعليه ان على حسب على حسب الحال نعم ما رجع لماذا اذن شاف نعم خلصت ها اي نوجهه نوجهه ما توجه ونصلح جهالنا نعم ها ما ذكر اذكر الا ان من صف فقد ذكرنا نوجهه نعم كيف اي نعم بس الجاء قدام المسجد انه انه لم ت... انه لم ذكر نعم الآن نقول له ما تولى ونص الجاني وهذا تسجيل التخفي أيها محمد يقول عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصلاة قس أو معروف إلا من أمر هل الآمل من النجوى حتى أصبح الاستثناء إلا من أمر نحن الآخرة في الكثير من نجوههم إلا من أرد كيف يستثنى تستثنى الذات من المعنى؟ لا، إلا لأن الأمر، لأن الأمر دائما لا، لأن الذات يأمر بمعنى لا، لا، من حسن الوصول؟ فرائلنا من أمر بشيء الاامرى بخطره العوض سواء الامر بي تصدقوا ان النجو من معنا متناجين فالانكسار على على باب القرص نعم اما اذا فصلنا النجو من وسط فكنا على الطيب الا ما جاز هنا اسم للمتناجين صار اسهناء عدم علم لانه استاذنا راقم من الناس وما إذا جاءنا النجوة هنا من الفعل الذي هو التناجي فإن يكون التقدير إلا نجوة من أمر بصدقة طيب قومه إلا من أمر بصدقة يقتضي أنه أن من أمر بصدقة ففي أمره الخير على كل حال مع أن النجوة التي غير أمره الصدقة وما ذكر معها الكثير لا خير فيه. الآن نجوب بلي آدم كلام بلي آدم لا خير في كثير منه إلا فكل أمر بصدق فيه في خير طيب كل أمر معروف في خير كل استحاب الناس في خير يا صاحبي لات ما فائده قوله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف اني اجعله كان الطبق صدقه وان جاء موصلين الناس هذا كده هو تعدل نعم فائده ان كان فهي خير فهي خير حد ذاته نعم ان شاء الله تبارك الله نعم انه يزداد خيرا وان لا تبقى تتبقى بالمقابل يبقى هنا طبقه هنا في النهم تعدي فإن كان لها تعويض اصلاح في جاده اجبر بارك الله فيك هل يستفاد من الآية أن الاولاء الاقلال من الكلام لا. نعم لا من لقاء يا لابد الله عنديك القراءة فضاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل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 لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بسر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا عوضي بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله فوائد آه. آه. أبدا من أين نبدأ بالفوائد الآية السابقة ونستطيع الله لا. الإلهام والتوفيق قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقص شهداء لله في هذه الآت الكريمة من الفوائد وجوب إقامة الشهادة لقوله يكونوا قوامين بالقص شهداء لله ومن فوائدها وجوب العدل فيها بحيث لا يزيد فيها ولا ينقص ولا يعبى أن يؤديها عند الحاجة إليها لأن هذا كله داخل داخل في قوله قوامي ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب العدل في أداء الشهادة ومن ما ذكروا في قوله ولو على أنفسكم ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الإخلاص في أداء الشهادة في قوله شهداء لله فلا تظن أن الشهادة مجرد شهادة للغير أو على الغير لا ابتغيها قربة إلى الله عز وجل مخلصا بها لله بامتثال أمره بأدائها ومن فرائد هذه الآية الكريمة وجوب الإقرار على من له حق على من عليه حق وجوب الإقرار على من عليه حق لقول ولو على أنفسكم، فيجب على الإنسان أن يقطع بالحق الذي عليه ولو كان مرضا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإقرار شهادة لقوله ولو على أنفسكم. وذلك أن الإنسان في الواقع إما أن يضيف الشيء إلى نفسه. أو على نفسه أو لغيره على غيره هذه ثلاث الوعد إما أن نضيف الشيء إلى نفسه أو على نفسه أو لغيره على غيره فالأول دعوة إذا أضاف الشيء إلى نفسه قال هذا لي أو أنا أطلبك كميات ريال أو أشكد ذلك هذه دعوة تحتاج إلى بينة وطريق حكما حسب ما تقتضيه الشريعة أو يضيف الشيء على نفسه وهذا اقرار مثل أن يقول لفلان علي كذا أو يضيف الشيء لغيره على غيره وهذا شهادة يشهد بالشيء لفلان على على فلان وكلها تعتبر شهادة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الشهادة على الوالدين والأقربين بما يزمون بقوله أو الوالدين والأقربين وعلى هذا فتقبل شهادة الولد, الولد على والديه وهل تقبل لهم لهما الوالدين في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال لا تُقبل سد للبَعد ودفع للتهمة ومنهم من فصل فقال إذا علم أن الوالدين أهل تقى وصلاح وأنهما لي الدعية ما ليس لهما وأن الولد أيضا على جانب كبير من التُقبل الأمانة فإن شهادة للوالدين تقبل لأن العلة وهي التهمة مفقودة في مثال الصورة، ولكن أكثر العلماء بما ما أظن على رد قبول شهادة الإنسان لوالديه سد إيش سد للباطل، ولأن مقياس الأمانة أو عدم الإمانة أو عدم الأمانة أمر يصعب ومن فوائد هذه الآية الكريمة. أن الله سبحانه وتعالى نهى عن المرحبات للغنى أو للفقر خالد من أين إن نعم ومن فائدها أن الله سبحانه وتعالى هو الولي على كل أحد فلا تحابي أحدا لغنىه ولا لفقر فالله ولي الجميع ومن هنا نأخذ فقه ما يروى عن عمر بن عبد العليل رحمه الله حين قيل له ألا توصل لأولادك قال لن أوصل لأولادك إن كان أولاد صالحين فالله يتولى الصالحين وولاية الله لهم خير من ولايتك وإن لم يكونوا صالحين فلا أعينهم على يعني على فستهد وهذا من فقه رحمه الله خلافا لما يفعله الناس الآن من محاباة القريب والولد والوالد ولو كانوا من أفسق عباد الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم ما يسمى بالاستراكية لأن دعاة الاستراكية والحمد لله أنها خمأت نارهم يقولون إننا نريد أن نرحم الفقير لناخذ من مال الغني ونعطيه الفقير رحمة به فيقال إن الله أولى به منكم والله عز وجل له حكمة في جعل الناس بعضهم فقير وبعضهم غني وقد أشار الله إلى ذلك في قوله تعالى ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا سخريا من كسر أي يسخفر أحدهم لبعضهم بعضا لأنه لو كان الناس على حد سواء ما استقامت الأمور من يبني لك بيتك إذا كان الناس كلهم أغنياء ومن يبني لك بيتك إذا كانوا كلهم فقراء لأنك ما عندك شيء تبيه فالله عز وجل له حكمة في, في اختلاف الطبقات لكن مع ذلك لم يضيع حق الفقير فأوجب الزكاة، وأوجب دفع الضرورة، وأوجب النفقة على الأقارب، وأوجب النفقة على الأزواج، وما أشبه ذلك. وهذا كله يسد حاجات كثير من الفقراء. ومن نعم سخية بالضبط. لا ما خممسين. اينه خلاص يا اخوي خذ مشي المصحف اس المصحف معك سوره ايش الصوره الضخرف اينه ¿Cómo se debe hacer así? بعضهم بعضا سخريا نعم. إذن عدل نهاية بعضهم بعضا سخريا <تصفيق> نعم طيب ومن تواعد الهاتف الكريمة تحريم اتباع الهواء الذي يخالف العدل بقوله فلا تتبعوا الهوى أن تعذل، وأم والهوى لا يذم مطلقًا، ولا يحمد مخلص. إذا كان الهوى تبع لوجابه الرسول، فهو محمود، وإذا كان مخالفا له فهو مذموم. ولهذا قال لا تتبعوا الهوى أن تعذل، أي كراهته أن تعذل. ومن فوائد هذه الآية الكريمه التحذير من الجوع بقوله أن تعدلوا وهذا يشمل كل كل موضع يتعين فيه العدل فيكون مثلا في العدل بين الأولاد في العطية وغير العطية حتى تنسى لهم يعدلون بين أولادهم في القبل يعني إذا قبل صبيا قبل الآخر العدل بين الزوجات أيضا العدل بين الخصمين بين يدي القاضي وما أشبه هذا ومن فوائد هذه العدل الكريمة تحذير من أعرض عن إقامة الشهادة والعدل أو لواء لو لقوله وإن تلو أو تلوه فإن الله كان بما تعملون خبيرا ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله وخبرته بقول بما تعملون خبيرا لأن ما هذا المنصور تشمل كل ما يعمله بنو عاد ومنها التحذير من مخالفة الله لأن كل مؤمن لأن الله خبير بعمله لا بد أن يتجنب ما يكون سببا للعقاب ويتعرض ما يكون سببا للثواء ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله هذا مزداء تلف الليلة نعم قولوا تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله كلما رأيت الخطاب مصدرا بيا أيها الذين آمنوا فانتبه له كما يذكر عن ابن العبد لما سوز رضي الله عنه أنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعت فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه وقد ذكرنا فوائد تسطير الخطاب يا أيها الذين آمنوا فلا حاجة إلى تكراره لأنه معلوم وقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله قد يقول قائل كيف يقول يا أيها الذين آمنوا ثم يقول آمن والأمر بالحاصل لغو وخطابهم بالإيمان ثم أمرهم به هذا أمر بشيء حاصل فيقال لا هذا الفهم خطأ والمراد بقوله آمنوا أي حققوا إيمانكم واسبتوا عليه فيكون الأمر بالإيمان في قوله آمنوا أمرًا بأمره الأول تحقيق الإيمان أي الحرص على تكميله كل وجوه والثاني الثبات عليه لأنه كان كم من مؤمن يزل ويقص وقول آمن بالله ورسوله المراد بالرسول هنا محمد عليه الصلاة والسلام بدليل ما يأتي بعد. هما هو الإيمان بالله، الإيمان بالله ذكرنا فيما سبق، ولا حاجة أن نعيده الآن أن الإيمان بالله يتضمن أمورا أربعة: الإيمان بوجوده، والإيمان بروبوبيته، والإيمان بألهية، والإيمان بأسمائه وصفاته. هذا هذا الإيمان بالله. من أنكر واحدة منها فإنه لم يؤمن بالله. الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. يتضمن إيمان بأنه رسول الله حقا وأنه جاء بالحق فيصدقه فيما أخبر ويمتثل أمره فيما أمر وينزجر عما عنه نهى وزجل آمن بلو رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والمراد هنا القرآن الكتاب الذي نزل على رسوله يعبر عنه بقوله نزل عبر عن تنزيله بنزل لأنه ينزل شيئا فشيئا كما قال تعالى وقرآن فرقناه لتقراه على الناس على مكل أتل ونزلناه تنزيلا والكتاب الذي أنزل من قبل الكتاب هنا اسم جنس فأل هنا للاستقرار أي وكل كتاب أنزل من قبل وعبر عن الكتب السابقة بأنزل لأنها تنزل جملة واحدة الإمام بكتاب الله هو أن تؤمن بأنه من عند الله حقا وأن ما أخبر ما جاء فيه من أخبار فهو صدق وما جاء فيه من أحكام فهو عدل وأنه مهيمن على الكتب السابقة ناسف لها والإيمان بالكتاب الذي أنزل من قبل أن تؤمن بأن كل رسول قد أنزل الله عليه كتاب وتؤمن بما جاء من الكتب بالتعييد مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحب إبراهيم وموسى وأن تؤمن بأنها من عند الله عز وجل وأن تؤمن بكل ما صح فيها من خبر وقيدنا بكل ما صح فيها من خبر لأنه دخلها التحريف والتبديل والتغيير وأما الإحكام فلست مأموراً باتباعها إلا حيث أمرك شرع وقد اختلف العلماء رحمهم الله في شرع من قبلنا هلوى شرع لنا؟ أو ليس بشر وقت تحقيق أنه شرع لنا لقوله تعالى فبهداهم يقتده، إلا إذا ورد شرعنا بخلافه، فإنه يكون منسوخاً على أن العمل بالأحكام التي في الكتب الموجودة الآن بأيدي أهل الكتاب لا ليس ليس مأموناً لأنهم حرفوا وبدلوا وغيروا ثم قال وَمَنْ يَغْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْلَّوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيرًا كم هذه من الأعكام الإيمان؟ خمسة باقي الإيمان بالقدر نذكر في <تصفيق> آيات أخرى مَنْ يَغْفُرُ بِاللَّهِ فينكر أو ينكر ما تبت له منه أو من أسماء وصفات فقد ظل ظلان بعيد وكذلك من ينكر من يقفل بالملائك والملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل ليقوموا بطاعة ورتب لهم وظائف، كل على حسب ما تطريب حكمة الله عز وجل وهم أشرف من الجن هم أشرف من الجن وأقوى وأعظم فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورة التي خلق عليها له ستمائة جناح قد سد العفق وهذا شيء عظيم العفاة ما الجن قال لسليمان أنا أتك به قبل أن تقوم من مقام والملك جاء به قبل أن يرفض إليه طرف وهذا أقوى وأعظم الملائكة منهم من أعلمهم بأعيانهم مثل جبريل ميكايل وإسرافيل مالك خازن النار رضوان وصح خازن الجنة منكر ونكير إلى صح وهما الذين يسر المرأة عند جفنه أما عزرائيل فلن نسر وهو مشكور عند العامة شهرة الشمس في رابعة النهار فمن هو يا سمير؟ من هو ما فهمت لا تعرفه؟ نعم نعم ملك الموت عند العالمة اسمه إزرائيل وهذا الاسم عند العالمة أشهر من اسم جبريل ولكن لكنه لم نصد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه في هذا الاسلام. طيب نؤمن أيضاً بما علمنا من أعماله وأوصافه. نحن نعلم أن جبريل عليه السلام موكل بالوحي وفيه روح وفيه حياة الروح والقلوب وأن أسرافيل موكل بالنفس الصور وفيه الحياة الآخرة. حين أنفخ الصوف، تخرج واحد في أساليها. فتخل... تخلو... ميكائيل موكل بالقطر والنبع وفي حياة الأرض. وهؤلاء الملائكة كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح صلات الليل بقوله اللهم رب الجبرئين ومن فائزين وإساتين. لأن في هذه هذه هؤلاء الملائكة كل واحد له حياة معينة. ونحن نعافى في في استقبال النهار. واستقبال النهار بعد النوم يعتبر حياة جديدة كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما زرعتم بالنهار وما تكنون فيه كذلك الكتب الايمان بالكتب سبق التعريف بيان الرسل ايضا نؤمن برسول الله عز وجل على سبيل الاجماع وعلى سبيل تعيين من علمنا فيمن علمناه بعينه وليس كل الرسل قد علمناهم لقول الله تبارك وتعالى إيش؟ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ولقد قصنا رسلا من قبل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك لكن نؤمن بهم على سبيل الإتمال وأما المعين فنؤمن به على سبيل التعيين وكيف نؤمن بهم؟ نؤمن بأنهم بصر الله وأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله عز وجل وأنهم مبعوثون إلى أقوامهم وأنهم أدوا لسالح ولهذا سنستشهد يوم القيامة عليهم لهم وعلى أممهم سنستشهد يوم القيامة لهم وعلى أممهم كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أم وسطا لتكونوا عنا؟ يقول عز وجل واليوم الآخر وهو يوم بعد وسمي اليوم الآخر لأنه انتهى ليس بعده يوم الدنيا ثلاث مراحل مرحلة الأجلة ومرحلة الحياة ومرحلة البرزق والرابع النهاية مرحب البعث، ولهذا يسمى اليوم الآخر و... و... فقد ظل ضل ضلالا بعيدا هذا جواب الشرق شرق من فقد ظل ضل ضلالا بعيدا وصار في متاهات بعيدة لأن هذه الأشياء أمرها ظاهر فجحتها وإنكارها ظلال بعيد وما كان سحير في الآية الكريمة فوائد أولا وجوب الثبات على الإيمان بقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله إلى آخر ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة أيضا وجوب تكميل الإيمان بناء على أن قوله آمنوا أي أثبتوا وحققوا الإيمان بإكماله ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بالله عز وجل ورسوله وكتابه لقوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن منزل لقولها الكتاب الذي نزل على رسوله وفيما يتعلق بالله عز وجل فيه أن القرآن كلام الله لأنه نزل من عنده فيكون كلامه وعلو الله عز وجل أيضا لقوله نزل والتنزيل يكون من أعلى إلى أسهل وكل هذا أمر معلوم العقيدة درستمه الحمد لله لا حاجة لطال فيه ومن فوائد هذه الأنة الكريمة أن القرآن منزل على محمد عليه الصلاة والسلام لقوله على رسوله وأين موضع وأين منتهى نزوله قلب النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى نزل به روح الأمين على قلبك فقد وحل في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام ووعاه وبينه ولم يفته حرف واحد ثم قال تعالى فإذا قرأناه فاتبه قرآنه ثم إن علينا بيان ومن تواعد هذا الكريم أن القرآن الكريم نزل مفرقا لقوله نزل على رسوله واستشهدنا بالآية الكريمة وقرآن فرقناه لتقرعه على الناس على مكس ونزلناه تنزيل ومن تغائد هذه الآية الكريمة وجوب الإيمان بالكتب السابق بقول الله تعالى والكتاب الذي أنزل من قبل فلو أن أحدا قالنا أؤمن بالقرآن لكن التوراة والإنجيل لم تنزل على رسولنا فلنؤمن بها قلنا أنت, انت كافر داري. كافر مرتق لأنه لابد أن تؤمن بالكتاب الذي نزل انزل من قبل كما أمرك الله ومن فائدة ونعم ومن فائدة الكريمة أن هذا القرآن الكريم ختام الكتب أن القرآن الكريم فتام الكتب من أين توخذ من ق... الذي أنزل من قبل ولم يقل ومن بعد إشارة إلى أن أنه لا كتاب بعد هذا القرآن الكريم ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لو ثبت أن هناك رسولا بعده ل لازم أن ينزل أن ينزل عليه كتاب ومن فوائد هذه الكلمة تحذير التحذير من الكفر بقوله فقد ظل ضل ضلالا بعيدا ومن فوائدها أنه لا يصف إيمان مباح بمعنى أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض. يقول من يكفر بالله وملائفته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضل ضلالا بعيدا ومن فوائد العالم الكريم وجوب الإيمان بما ذكر وهي أركان وهي خمسة أركان من أركان الإيمان الستة ومن فوائدها وجوب الإيمان بكل ما أخبر به بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله مما يقوم في يوم الآخر لأن الإمان باللوم الآخر ليس أن تؤمن بأنه سيكون بل أن تؤمن بكل ما يجل فيه مما جاء ذكلاب والصنف بل قال الشيخ رحمه نسانӯ مما يدخل في الإيمان باللوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فجعل من الإيمان باللوم الآخر الإيمان بعذاب الغبو وقوله حق لأن من مات خلاص انت من الدنيا دخل بالأمو الآخر ومن فوائد الآث الكريمة أن الضلال يتفاوت أن الضلال يتفاور بعضه أسد من بعض لقوله فقد ظل ظلالا بعيدا إذن هناك ظلال لسبب بعيد وهو كذلك فالضلال يتفاوض والإيمان يتفاوض والأعمال يتفاوض ولكل درجات من نعم فمثلا جنس الواجب أفضل من جنس المستحب ففريضة الصلاة أفضل من نافذتها قراءة الفاتحة أفضل من قراءة السورة التي بعدها لأن قراءة فاتح ركن وما بعدها غير ركن سيام الرمضان أفضل من تطوع بصوق في أي زمان وهلوم جره جنس الفريضة أفضل من إيش من جنس النافذة ودليل هذا قوله تعالى في الحديث القصي ما تقرب إلي عبد بشيء فحب إلي مما اتلطت عليه ثم أجناس الأعمال تختلف بعضها من أركان الإسلام وبعضها ركن مؤكد وبعضها دون ذلك وبعضها ليس من أركان الإسلام إذن أعمال أهل الخير وأعمال أهل الشر كلها تتفاوت وينبني على ذلك تفاوت الإيمان وتفاوت الفسق فيكون هذا أقوى إيمانا ولا، وذاك أضعب والفسق هذا أعظم فسقا وهذا دون ذلك ففعل كبيرة أعظم فسقا من من فعل صغير إلى فسق بفعلها وهذا الأصل هو الذي عليه أهل السن والجماعة على أن العلماء اتفاقا وأن العامين يتفضلون سواء السيء أو الصالح. ثم قال عز وجل إن الذين آمنوا ثم كفر ثم آمن ثم كفر ثم ازدادوا كفرا كم حصل منهم من الإيمان مرتين والكفر ثلاث هؤلاء آمنوا دخلوا في الإيمان لكن الإيمان لم يستقر في قلوبهم فارتدوا والعياذ بالله آمنوا ثم كفر لأن الإيمان لم يستقر في قلبه، ولو استقر الإيمان في قلوبهم ما كفروا، لكن لم يستقر ولله كما قال تعالى ومن الناس من يقولوا بالله وبنام الآخر وما هم متنين، ثم آمنوا ثم كفروا. تدبدوك؟ بعد أن كفروا أول مرة بعد الإيمان آمنوا وبعد ذلك كفروا. وازدادوا كفرا نسو الله العافية لتلاعبهم بالدين صار الكفر الأخير أشد مما قبله لأنهم متلاعبون متذبذبون فهم لا يستقرون على على قرار قال تعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليأتيهم سبيلا هذا خبر أنه خبر أنه إن الذين كفروا لم يكن الله ولم يكن هنا فعل مضارع منفي فعل مضارع منفي واللام في قول الذي يغفر لهم تسمى لام النفي أو لام الجفوث وهي زائدة على قول بعض النحويين وغير زائدة على قول آخرين فالذين قالوا أنها زائدة قالوا التقدير لم يكن الله يغفر لهم والذين قالوا غير زائدة قالوا إن لم يكن الله جغفر لهم على تقدير الإرادة يعني لم يرد لغفرانهم وأي كان ففي قول إن لم يكن الله جغفر لهم كيئيس لهم من المغفرة واليهاد بالله وأنهم سيبقون على كفرهم إلى, ال... إلى القول ولا ليهديهم سبيلا سبيلا يعني طريقا إلى الخير أو إلى الشر إلى الخير لا يمكن أن يهديهم الله سبيلا الخير وفي الآية التي في آخر السورة ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدنا فيها أبدا قال ذلك في الذين كفروا وظلموا فهؤلاء الذين حصلوا من ذلك قد سد الله عنهم باب المغفرة وباب الرحمة باب المغفرة في قوله لم يكن الله ليغفر لهم وباب الرحمة في قوله ولا يهديهم سبيلا ربما رقميت ان ايمان يزيدهم لان يقولنا ان امن اي يسقط عن الايمان وحقه لله نعم نعم ايش نعم أفضل البعيد يوجد على كل من كفر بالأربة أو بواحد منه لأن الذي يؤمن ببعه يكفر ببعه كالذي كفر بالكل كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدنا أن يفردقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بني أذلك سبيلا أولئك هم كافرون الحق نعم الشيخ قال بعضهم إن البسل إذا ارتد فالتتابق فالتتابق ثم ارتد ما مسل الله نعم الشيخ الله لله وعلا أطلق اسم الكحر على من كفر به وقلنا يا شيء أنا من كفر بالله لكفر بالله لكي أضمن بسفاده لله وعلا وكهذا شيء من يكون بسفاد الله لله وعلا الكفر بسبت الله نوع كفر تكليف الكفر تأويل يعني بناءً الأدب إنكار سبب الله عزوجل ينقسم إلى قسمين إنكار تأويل وإنكار تكليف أما إنكار التكليف فإنه كفر لأنه تكليف للخبر. مثل أن يقول الرحمن في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال إن الله لم يستوى على العرش هذا كان مربط لماذا؟ لأنه كذب كذب صبر أما إذا قال الرحمن على العرش استوى استوى لكن بمعنى استولى هذا انكار تأويق هذا لا يكفي إلا إذا أولا تأوينا لا لا, لا يستقيم الإطلاق. هم يرثون <تصفيق> من أسر الله عز وجل بصوت النذير. هنا الدنيا جماعة. كان الناس محفظاً أنزلنا الكتابة الحق وأنزلنا الكتابة معه الكتاب ليحكم بالناس لما في اختلف فيه أيضا آتي مخرط لقد أرسلنا رسولنا بالبيان وأنزلنا معهم الكتاب والمساء نعم الله عز وجل لم يكن الله وقال في آياتنا أخرى إن الله يغفر كلهم جميع نعم سيأتينا إن شاء الله. ما ذكرنا ما... الفوائد الوراء <تابي> الرسل الذين ينزل بعض الجب عليهم الكتب كلمة الرسالة هنا لتضمن الأنبياء لأن كل نبي ينزل الكتاب في بر. ليس ليس الظاهر الظاهر من الأنبياء لا ينزل الكتب إنما كتب للرسف فقط لأن هم, هم المكلفون بإبلاد الخلق رسالة برسالة رجل في التفرق بين رسول النبي نعم هنا فرق من رجل؟ لكن كل ما ذكر عن لفظ النبي في القرآن فهو رسول قلت لحبك الله أن شريعة تفرق قبل ما ألي هل يتم في هذا؟ ما لم يريد شرانة بخلاء ما لم يرد شرانة نعم إيش الصيام في ذلك الصيام يوم يوم <تصفيق> يوم يوم يوم يوم يوم صوم يوم أفضل يوم هذا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل طيب لماذا قال أفضل الصيام صيام داوٰل طيب لماذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم لماذا لم يفعله صلى الله عليه هذا أنت تعلم بارك الله فيك إن الرسول صلى الله عليه وسلم إمام الأمة وسلطان الأمة وأمير الأمة ويشتغل بأشياء كثيرة أهم من هذه أحيانا تمروا بجنازة وعند أصحابه يتكلم معهم ولا يقوم مع الجنازة مع أن اتباع جناز من أفضل الأعمال لكن الرسول عليه الصلاة رائع مصالح أخرى أفضل مما يقول إن هذا أقوى شيء، إيه نعم، شراه؟ إيه نعم، والله هكذا قالوا، هكذا قالوا، والله من لع لعبري أظني، نعم، ايش أي؟ <تصفيق> ما في والله طلال الكروبيون هم حمس العرش وهم مناداة الله الذين نحن العرش ومن حوله يعني ومن ومن كان حوله الأولياء هم الكروبيون الله عالم ماذا سوف ماذا سوف نعم أيما بالاجتماع؟ الشريف أكبر وأصغر. البداية أيضا محددة ومخصصة وعدم نعم نعم. ترى. تعالى. انتهينا إلى قول سبحانه: إن الذين آمنوا ثم كفروا. فوائدها ما هو طيب من فوائد هذه الكريمة إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم استادوا كفرا أن المتذبذب بين الإيمان والردة يكون معاده أن يزداد كفرا في ثم ازدادوا كفرا وذلك والله أعلم أن الإيمان لم يدخل قدر ومن فوائد هذه الكريمة أن من العلماء من استدل بهذه الآية على أن من تكرر ردته لم تقبل توبته من تكرر ردته لم تقبل توبته قالوا لأن الله قال إن الذين آمن ثم كبروا ثم آمن ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغضر له فهل هذا الاستدلال صحيح؟ قد يقول قائل إنه ليس صحيح لأن آخر هؤلاء لهؤلاء أن ازدادوا كفر ولم ينفر الله توبتهم فإذا قارننا هذا بقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يقرثنوا جميعا قلنا هذه الآية تقضي على ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قالوا إن من تكرر ذنبه لا تقبل ثوبته لأن الآية إن ال... إن الله يغفر الذنوب جميع وإن قال إننا لا نقول إنها لا تقبل ثوبته لأنه لي لأنه لو تاباً تقبل لكننا نقول إنه بعيد أن يتوب بعيد أن يتوب ولهذا كان أمر هذا الرجل. <تصفيق> ولهذا ولهذا كان أمر هؤلاء أن يزداد الإنسان كفرا فنحن لا نقول إنه لو تاب أن فقبا لكن نقول يبعد أن يتوف فالآخر أمره أن يزداد كفرا وبناء على هذا نقول إذا ظهر من هذا الذي تكرر ردةه إذا ظهر منه الإيمان الصخيح والاستقامة وصلاح الحال فإننا نقبل منه وماذا تعرض الله بعزله وهذا هو الأصح أن من تكرث ردته يجب أن نتأنى في قبول توبته حتى نعرف نعرض صدق توبته وصلاحه واستقامته وأنه تاب توبدا نصورا ومن فوائد هذا الآية الكريمه الرد على القدري والرد على الجبري الرد على الجبري الذين يقولون إن الإسان مجبر على عمله وأن فعله لا ينسب إليه إلا مجازا فالرد عليهم من قوله آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا فأضاف الأفعاد لمن إليه وفيه رد على الجبرية لأن الجبرية عندهم أن العبد ليس له فعل اختياري الجبري يقول العبد ما لفعل اختيار مجبر على العمل كتحرك السافة في الرياح فلما قيل لهم كيف يكون ذلك والله تعالى يذيب الطائع ويعاقب العاصي أي حكمة في جتابة الطائع وعقوبة العاصي والكل منهم يفعل بغير اغتياره قالوا ما لا نتحج على الله يفعل الله ما يشاء والظلم تصرف الفاعل في غير ممكن والكل ملك لله فإذا تصرف في ملك بما شاء ولو بتعذيب المطيع وإن وتنعيم العاصي فهو ملك وبناء على ذلك نفو الحكمة في أفعال الله وقالوا ليس إلا حكمة في أفعاله هو يفعل مجرد المشيئة وفيه أي رد على القدري لقول ولا ليهديهم سبيلا فدل هذا على أنه هداه بجد الله وليس يستقل بها العادة والقدريين يقولون أن الإنسان مستقل بفعله ليس لله فيه مشيئ ولا خلق وغلاثهم يقولون ولا علم ولا كتاب فغلاثهم ينكرون جميع مراتب القدر العلم والكتاب والمشيئ والخلق ومقتصدوهم ينكرون مرتبتين من مراتب القدر وهما المشيئ والخلق يقول الله يعلم وقد كتب ما يكون لكنه لا يشاء. الإنسان مستقل بعمله وكل الطائفتان غاليتان مفرطتان القدرية غالوا في إثبات فعل العدل وتطرقوا في إثبات خلق الله ومشيئته والجبرية بالعكس ومن هذه لله الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يحذر من الترجل والتقلب فإنه فإن الغالب أن هذه حاله لا يبارك له في في عمره ولا في عمله. كونه كل يوم له راي وكل يوم له عمل هذا لا شك أنه يضيع عليه الوقت ولا يستفيد من عمره شيئا ولهذا يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال من بورك له في شيء فليلزمه من بورك لو في شيء فلزم وهذا عام في كل شيء في العمل حتى في السجارة إذا بورك لك فيها فلزم وإن كان كل يوم خرب عليك فطر عنها طر عنها أول بها عنها طيب على كل حال في هذا الجنة على الإنسان لا ينبغي أن يتقلب. ولكن ليس معنا قولنا هذا أنه يثبت على الباطل بعد أن يرى أنه باطل فللواجب إذا تبين له أنه باطل الواجب أن يأخذ بالحق كما قال عمر في كتابته إلى أبي موسى الأشعري لا يمنع <تصفيق> أن قضيته بالامس أن تقضي بالحق فيه اليوم فإن الرسوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن أن الله سبحانه وتعالى إذا علم من حال عبد أنه ليس طقيم فإنه لا يبي له ولا جهديه لأن هؤلاء آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم استجاب الكفر ويترتب على هذه الفائدة التي دلت عليها هذه الآية ودل عليها قول تعالى قبل ما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم يتفرع على هذه الآية أن الأعمال الصالحة تجلب الأعمال الصالحة والأعمال السيئة تجلب الأعمال السيئة فإذا من الله عليك بعمل صالح فأبشر أنه سيمن عليك بعمل آخر تتبعه إياه صلى الله عليه وسلم. سمعنا. القرآن درس الليلة. ها. قموا جل على الله. يلا تعالوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فيبثغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا أعوذ بالله من الشيطان العظيم تكلمنا على الآية السابقة على قوائدها وأحكامها وهي قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفوا وبيّن اختلاف العلماء رحمهم الله هل تقبل توبة من من تكرر في رجته وأن في ذلك قولين لأهل العلم فمن هم من قال إنها لا تقبل توبته وأنه إذا تكرر منه الردة ثلاث مرات ففي الثالث لا تقبل لأنه لا متلاعب لو قبلناها اليوم وهو قد ارتد مرتين من قبل فإنه ربما يفد واستدل بهذه الآية ولكن القول الراجح أنه إذا تبين صدقه في توبته فإن توبته مقبولة لعموم الأدلة في قبول التوبة وعما الآية الكريمه فإن آخرها يقول ثم ازدادوا كفرا فآخر أمرهم ازدادوا الكفر وليس التوبة وبينا الحذر من من تدبر بالإنسان كمن الفوائد قال الله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما بشر الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام ويمكن أن نجعله عاما لكل من يتوجه الخطاب إليه سواء الرسول صلى الله عليه وعلا وسلم أم غيره والبشارة في الأصل هي الإخبار بما بما يسر قال الله تعالى <تصفيق> إِنَّ أَصْنَاكِ شَاهِدًا إِنَّا أَصْنَاكِ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا فالتبشير الإخبار بما يسر فكيف قال بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليمة وهل العذاب الأليم يسر؟ لا أجاب بعض العلماء بأن هذا من باب التهكم به بهم وهذا يقع كثيرا في كلام الناس إذا رأى إنسان المتمرز يقول ابشر, إبشر بالخيبة ابشر بالعقوبة وما أشبه ذلك. ومنه قوله تعالى ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم فإن بعض الأولى قال المراد بقوله إنك أنت العزيز الكريم التهكم. وبعض قال إنك أنت العزيز الكريم في الدنيا وهذا جزاوك في الآخر أما الجواب الثاني فقالوا إن البشارة هي الإخفار بما يتغير به الوجه من خير أو شر. وصمة في ذلك لأن البشر تتغير، لكن إذا أخبر الإنسان بما يسره استنار وجهه، وإذا أخبره بما يسوء أظلم وجهه وتفهر، وعلى هذا فلا يكون في الآية إشكال هل قيل هذا على سبيل التهكم أو على سبيل الحقيقة بل يكون قيل على سبيل الحقيقة، وقول المنافقين يعني الذين نافقوا بإظهار الإسلام وإبطان الكفر، مأخوذ من نافقاء اليربوع أي جح أي جحره، لأن اليربوع له جحر له باب مفتوح يحتر في الأرض خندقا. ثم يجعل في آخر جحر قشرة رقيقة حتى إذا أتي من باب الجحر سهل عليه أن يرفع هذه القشرة الرقيقة برأسه ويخرج هذا أصل النفاق من نافقاء اللي يربوه إلى آدم أنت فهمت؟ طيب والنفاق لم يكن معروفا قبل الأسلام ولا في أول الإسلام لأن أول الإسلام ليس هناك قوة للمسلمين يخافها الناس لكن لما صار للمسلمين شوكة وقوي المسلمون وذلك بعد انتصارهم في أضوة بدر السنة الثانية بدأ النفاق يظهر وقال المنافقون إن أمره قد اشتد وظهر فلا بد أن مداهنه ولا بد أن نظهر أننا معه حتى لا ينالنا بسوء وحصل لهم ما أرادوا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينالهم بسوء حتى إنه استؤرنا في قتله فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب لكن هذا لا, لا لا ينفع إذن أول ما ظهر النفاق متى حين قوية المسلمون بعد غزوة بدر بشر من أفيت بأن لهم عذابا أليما بأن متعلق بشر وعذابا اسم أن ولهم خبرها مقدم بأن لهم عذابا أليما أي مؤلما فما هذا العذاب العليم سيأتي في آخر الآيات قول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصير في هذه الآية الكريمة أنه يمضي لنا أن نصالح المنافقين بأنه نبشرهم سواء بلفظ أبشروا أو بلفظ إعلموا بأن لهم عذاباً عليمة حتى يرتدروا عن مفاقهم ومن فائد هذه الكريمة أن المنافقين مستحقون للعذاب العليم لقوله بأن لهم واللام هذه الاستخطاء ومن فوائد هذه الآية أيضا أن أن عذابهم مؤلم موجع ثم بين من صفاتهم ما ذكره بقوله الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين هذه من علامات النفاق أن الإنسان يتولى الكفار دون المؤمنين لأنه يجد المؤمن يجد المؤمن ضعفاء ليس لهم شوفاء والكفار أقوياء لهم الشوكة والسلطة فيتقلهم أولياء يواليهم يناصرهم يداهنهم ولو على حساب الدين كما يوجد الآن من بعض من بعض الناس بالنسبة لموالاة الكفار من دون المؤمنين. بلتجده سيفا مسلولا على على المسلم وتجد على القفاط إيش ما أنبارده يوليهم ويناصره هذا مصيبة المنافذة الذين يتخمون كافيين أولياء من دون المؤمنين أولياء في أي شيء في تولي في جميع الأمور أولياء في المحابة أولياء في النص والمساعدة ولو بالقوة أو في تقويم اقتصادهم، أو في متهانتهم وعدم التعرض لهم وماهم عليه المهم أن طرق الولاء كثيرة، وقوله من دون المؤمنين أتت من الدال على بعد الصلة بينه وبين وبين المؤمنين، فقوله تعالى ومن بيننا وبينك وبينك حجاب. فهو أبلى من قوله وبيننا وبين الحجاب هذه أيضا من المؤمنين تدل على بعد الصلة بين المؤمنين والمنافقين قال تعالى عندهم عزة؟ أي يبتغون عندهم العزة أي أيطلقون عند الكافرين العزة يعني الغلبة والقوة والطهر وهذا هو الذي يحصل من بعض من يتولى الكفار يطلبون منهم العزة أن يعززوا بهم فأبطل الله هذا هذا الابتغاء بقوله هذا الابتغاء بقوله فإن العزة لله جميعا ما هي العزة عند الكفار وهذا في قوله تعالى عن المنافقين عن يقولون لا يراجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وهذا حق لكن من الأعز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وهنا لم يقل والله الأعز ورسوله والمؤمنين المؤمنين لأنه لو قال والله أعز لأثبت لا إيش؟ لا آثفة لهم عزة ولكنه قال ولله عزة بصيغة تقتضي الحصر بتقديم الخبر لأجل أن يتبين أن المنافقين لا عزة لهم وكيف يكون لهم عزة وهم يتقون ويداهنون ويخادرون فإن العزة لله جميعا كلمة جميعا حال من العزة وهي تدل على أن هناك أنواع من من العزة وهكذا قال العلماء إن العزة ثلاثة أنواع عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. فالله تعالى وحده هو القاهر لكل شيء الغالب لكل شيء والله وحده هو ذو القدر العظيم الذي لا يماثله شيء والله وحده هو الذي يمتنع عليه كل نقص وكل عيب. ولهذا قال فإن العزة لله جميع في هذه الآية من الفوائد بيان صفة قبيحة من صفات المنافقين وهي الأخ صفة من صفات المنافقين نعم صحيح، وارف المُبِين الكافرين من دون من دون المُؤمنين، إذا كل من وار الكافرين من دون المُؤمنين ففيه نفاق، <تصفيق> ومن فوائد هذه الكلمة أن من ابتغى العزة من دون الله فهو دليل لقوله أَيَبْتَغُونَ عَنْ دَهُمُ العِزَّةَ فَإِنَّهَا هَذَا السَّفَامُ الْكَارِعُ ومن فوائدها أن العزة لله وحده. بقوله فإن العزة لله جميعا. فهو العزيز الذي عز من يشاء ويذل من يشاء. ومن فوائدها أنه ينبغي الإنسان أن يقطع العلاقات عن الخلائق وأن يعلق قلبه بمن بالله عز وجل. يبتغي منه العزة يبتغي منه النصر يبتغي منه دفع البلاء يبتغي منه تسهيل الأمو... الأمور وهاك. علق قلبك برغب ثم قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا جاءوا في السؤال لا. نعم نعم نعم إذا قد من دون صار هناك مسافة مسافة أو جدتها كلمة من من يعني كان هناك مسافة بينهم وبين المؤمنين لو قال دون المؤمنين كان في احتمال منهم يكونوا قريبين من المؤمنين فهي تدور على دون المسافة وقد ضربت لكم مثلا بآلة أوضح من هذا وهي بين بيننا وبينك حجاب ما قال بيننا وبينك حجاب لانه لو قال بيننا وبينك حجاب لكان من المحتمل ان يكون الحجاب انه ليس بينهما الا الا الحجاب فقط لكن من بيننا وبينك معناه هناك مسافه قبل ان نصل الى الحجاب بي بي بيننا وبينه هؤلاء ايش بين عذاب القريب ويشئ بين هو عين بمعنى موج ايه نفس <تصفيق> الشيء قال لنا قائله مثل القصه فلا احد اعاد ما جرى وكفنه وارهم من ناصرهم المسلمين او احب انتصارهم على المسلمين او انتصار الباطل على الحق أما مجرد الولاية بالعهد أو الولاية بالمعاملة فهذه لا تفرم لا تفج من الإسلام وقد لا تكون مدمومة فضلا عن قرن المخصص من الإسلام الذي يحذن يا شيخ نعم الذي يحذن بمصائبه ومعشيه لا شك أن هذه ولاية إذا كان مسألة الكفر كفر صعب لكن لا شك أن هذه ولاية لكن ربما يأصب الإنسان لمصائبهم لأنه يرى أنها تظهر. إذ قد يكون علاقة الناس بهذا الدولة أقوى من علاقتهم بدولة أخرى وأنفع والله عز وجل قال ويوم يفرح المؤمنون بنصر الله انتصار رقوم على الفرس نعم البشر اللي حصل يعني التشاور هنا يعني يسخر به حيث جعل الشيء المؤلم كأنه شيء مطلوب ومحبوب نعم الموالاة كما قلنا نحن يناصرهم ويساعدهم ويتولاهم يكون من أولياء والمجاهنة أن يسكت عن باطله ليسكتوا عنه لكن ما بينه بينهم في الموالاة والمجاهنة حرام والموالاة أشد لكن المجارعة لا بأس بها إذا جاءت حاجة إليها قلت لهم إنه ينبغي لنا أن نصارح الرجال المنقدين بالبشارة بالعدالة. نعم. نعنى النفاق أمراً قلبي. نعم نعم. نعنى النفاق أمراً قلبي. نعم. فكيف نسم ذلك؟ لا له له علام. له علام. قال الله تعالى ولو نشأوا الأريلا كانوا في العرض من المسلمين ولم تعرفنهم فينحن القوة. نعم. كيف؟ هو غلبة الكافرة على المسر يعني يعني بأن يكون هو قوي فهو في يتوالي لإنقاء الشرف فأنا نحفر مع اللقاء لا مهموا ذاتها قد ها ها تكون هذه تكون مدارة أو مدارات أيضا ربما تكون مدارات أليس يجودنا أن نعطي من زكاة فريضة الإسلام أن نعطي منها الكافر اتباع شغف <تصفيق> <تصفيق> نعم. في بعض في بعض عدية. نعم <تصفيق> نعم إذا كان إذا وضع هذه الحاجة لا بأس الحاجة هي هو ما قصت مساعة هؤلاء قصت مساعة نفسه. وهو يستفيد أيضا يستفيد لكفره نعم هو ماذا عن النفاق الأكبر والأصرر نعم النفاق الأكبر هو الذي يظهر الإسلام ويبتن الكفر يعني أنه كافر لم يؤمن بله ولا رسول لكن يتظاهر أمام الناس بأنه مؤمن وأما النفاق الأصرر فهو ما دون ذلك وهو النفاق, يعني النفاق العملي لكن يبقى النفاق الأصرر لا المرافع هنا بلا نفاق الأقصر لا لا يبقى المنافق نفاق خصر ماذا؟ يبقى موسيقى نعم يبقى موسيقى يجتمع, يجتمع فيه خصر فينام وخصر نفاق طابق الأقصر ذكرت ولكن إذا أبطن الكفر وأظهر الإسلام فهذا نفاق الأقصر وإذا كان لم يبقى الكفر مثل أبطن القتر إذا آهد قتر هذا النفاق لا يوصي بالأسطر لا يوصي بالنفاق شيء فارك ما هو فيه هل ثبت بالسيرة هل ثبت بالسيرة هل ثبت بالسيرة كان مبشر منافقين مثل في العذاب الغنيم او كان عموما يعني عموما حديثة. هنا طائدهم بجناء نفهمهم اذا وردت النصوص اللطية فالاصل وقوع وقوعها عملي هذا الأصل. أما إذا قلنا النصوص اللغزية لا يعمل بها إلا إذا علمنا أنهم معمول بها، هذه فاعته خطيرة. فصل. نعم. نا؟ بعض الناس يقول النصوص اللغزية لا يعمل بها إلا إذا علمنا أن الصحابي عملوا بها. ونحن نقول الأصل في النصوص اللغزية أنه معمول بها. فهنا لا لا نحتاج أن نقول. أثبتوا لنا أن الرسول كريم بشرونه الأصل أن هناك ما قلت له بشر بشر نعم الله عبيد أبيه نعم, نعم. دا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يغفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم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 وَإِنْ كَانَ الْكَافِرُونَ وَإِنْ كَانَ الْكَافِرِينَ نَصِيبُهُمْ قَالُوا أَلَمْ نَأْسَحُوا أَنْعَالِكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْ يَجْعَلَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّهُمْ إن يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كساء وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كساء لا الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا حسن. يقول الله عز وجل وقد لزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهدأ بها فلا تقعدوا معه هذه بسرحة بسرناها ما بدأ؟ قام وقد نزل عليكم الفاعل هو الله عز وجل ونزل وأنزل معناهما واحد وقيل أنزل فيما مكان الجملة واحدة ونزل في مكان متفرقة ولكن ولكن آيات الكتاب ولكن آيات الكتاب العزيز تدل على أنه لا فرق في جزئين تأخر شو لي عشان ولا أنت غدا يا آخر. جمال ولكن الذي يثبت القرآن يدل على أنه لافق فإن الله تعالى يعبر عن نزال قطان ثلاثة بالنزال وثلاثة بالتنزيل نعم إلى فصل في هذا مثل قوله وقال لو لا ينكر ولو نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك أي نزلناه لنثبت تأليفه أدرك. فعلى حسب ما ما حصل وقد نزل أي الله عز وجل عليه في الكتاب أي في القرآن وإذا فصلنا الكتاب بالقرآن فهذا تفسير بالمراد وإذا فصلنا الكتاب بالمكتوب فهذا تفسير باللفظ فالتفسير باللفظ هو الذي يفسر اللفظ بما يوافق اشتقاقه، والتفسير بالمراد هو الذي يفسر اللفظ فيه بما أريد به لقطع النبع الاشتقاق. فإذا قلت الكتاب بمعنى المكتوب، فهذا تفسير لف باللف. وإذا قلت المراد به القرآن، فهذا تفسير بالمراد. وهذا يقع كثيرا في القرآن الكريم. ثالثا تفسر الكلمة بالمراد بها، تفسر بما يوافق الاشتقاق. على كل الكتاب هنا فيعال بمعنى مفروه، أي مكتوب. هو سمي مكتوبا لأنه مكتوب في اللقاء المحفوظ ولأنه مكتوب في المصاحب التي بين أيدينا ولأنه مكتوب بأيدي السفرة الكرام برع يقول أن إذا سمعتم هذه أن مصدرية ويجب أن تكون تفسيرية لأن التنزيل يتضمن معنى القول دون حروف. والتفسيرية هي التي تأتي مفسرة لما تضمن معنى القول دون حروفين